إلى نبحث قلب الألف والياء واو، فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين قلب الألف والياء واو، قلب الألف واوا وجوبا وتقلب الألف واوا إذا, إذا انضم ما قبلها كبويع وضورب نعم إذا الآن لدينا الجزئية الأولى هو هي قلب الألف واوا وجوبا يعني يجب يجب قلب الألف واوا متى إذا كان ما قبلها مضموما باقضوا بايع لدينا بايع نريد أن نعبر عنها بالمبنية المفهول ماذا نقول بويع الأصل هي ألف, الأصل ألف. فقلبنا الألف واوا هنا لأن ما قبلها ضم بويع أصل بو آ. ا لا يتسمع الضم مع الألف الضم على الألف يصحب لفظه يصحب نطقه فهنا يجب قلب الألف واوا بويع ضارب مثلا ضارب ضو ضورب ما لا يصح ذلك ضويرب تصغير ضارب إذا هذه الألف تقلب واوا وجوبا إذا سبقت بضمة لا تلتقي الضمة أو الضم مع الألف نعم لأن ننتقل إلى قلب الياء واوا تفضل. قال وتقلب الياء واوا في أربعة مواضع في أربعة مواضع وجوبا وتقلب الياء واوا إذا كانت الياء ساكنة مفردة مضموما ما قبلها في غير جمع كموقن وموسر ويوقن ويوسر فخرج بساكنة نحو هويام وبمفردة نحو حيض جمع حائض بمضموما ما قبلها ما إذا كان مفتوحا أو مكسورا أو ساكنا وبغير جمع ما إذا كان فيه كبيض وهيم جمعي أبيض وبيضاء وأهيم وهيماء ويجب في هذه الحالة قلب الضمة كسرة إذا الآن تقلب الياء واوا في أربعة مواضع وجوبا وجوب قلب الياء واوا الموضع الأول أنها إن كانت الياء أول شيء في عدة شروط الياء تكون ساكنة أن تكون مفردة أن يكون ما قبلها مضموما في غير جمع تخذ عنا موقن موقن من أي قناء أي قناه يوقن إذن موي أي أصلا أصل مويقن الياء ساكنة قبلها ضمة في غير جمع وهي مفردة فقلبت الياء واو قلنا ومثلها موسر من أيسر يوسر فهو موي موي سر تخيل ياء ساكنه قبلها ضمه مفردة في غير جمع فقلبت الياء واوا قلنا موسر لأن, لان هذا التعريف يخرج منه ما لا ينطبق عليه الذي لا ينطبق عليه يخرجه من هذه القاعدة وهذا يوضح القاعدة فخرج بكلمة ساكنة إن كانت الياء ساكنة يعني شرط أول شرط لقلب الياء ان تكون ساكن هذا فعل جالجي أن تستمع الشروط الأربعة فخرج بكلمة ساكنة نحو هيام الياء متخرجة. وبكلمة مفردة نحو قيض جمع حائد ولحظوا لياء مشددة لياء مشددة في إذغافها وبمضموما قال مفردة مضموما ما قبلها يجعل يأتي قبلها ضمة ما إذا كان مفتوحا أو مكسورا أو ساكنا إذا قبل فتحة أو كسرة أو, أو كسرة أو فتحة أو كسرة أو ساكن فلا تقلب وبغير جمع ما إذا كانت فيه إذا كانت في جمع بيض وهيم بيض جمع أبيض بيضاء وهيم جمع أهيام هيما ويجب في هذه الحالة قلب الضمة كسرة يعني لاحظوا الآن الفرق بين مفردة وبين في غير الجمع يجب أن نلاحظ الفرق مفرد قيض بقية ما قبلها ضمة في غير جمع لاحظوا بيض الضمة قلبت كسرة الضم قلبت كسره ومع ذلك الياء لن تقلب لانها فقدت شرطا من شروط القلب هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه تفضل قال وكذا تقلب الياء واوا إذا ضم ما قبلها وكانت لام فعل بفتح فضم كنهو الرجل وقضوا أو كان, ما هي أو كان ما هي فيه مختوما بتاء بنية الكلمة عليها كأن تصوغ من الرمي مثل, مثل مقدرة فإنك تقول مرموة أو كانت هي لامس من ختم بألف ونون مزيدتين كان تصوغ من الرمي أيضا مثل سبعانه بفتح فضم اس, اس, اس اسم موضع فانك تقول رموان نعم اذا الحاله الثانيه التي تقلب الياء واو فيها اذا ضم ما قبلها لاحظوا الضم دائما يعني شرط من الشروط تقريبا غالبا اذا ضم ما قبلها وكانت الياء لا مفعل فاعلة بفتح الفاء وضم العين مثل نهو نهو الرجل وقضو فلا نهو أصلها نهو يا لأن منها ينهى نهيا فأصلها نهو يا الآن الياء قلبت واو لأن ما قبلها ضم والياء هذه, هذه وكانت الياء لا مفاعلة كانت هي آخر حرف الكلمة إذن اليا آخر حرف الكلمة وسبقت بضم فقلبت واو فقلبت واو مثلا قضوا أصلها قضى يقضي فالأصل هو قضي قضويا فهذا الآن سبقت بضم وهي آخر حرف قلبت واو قال قضوا أو كان ما هي فيه مختوما بتاء بنية الكلمة عليها كأن تصوغ من الرمي مثل مقدورة يعني قال لك طلب منك الأستاذ أن تصور من من من الرمي كلمة على مثال مقدورة فماذا تقول تقول مر موا والأصل هو رمى يرمي الأصل هو مر مياه فسبقت الياء هنا وبعدها التاء تأنيث هذه وقبلها أو وقبلها ضمة ك أو كانت هي لام اسم يعني كانت الياء لام اسم ختم بألف ونون مزيدتين كانت الحرف الأخير قبل مزيد الألف والنون كان تصوه من الرمي أيضا مثل سبعان سبعان فيها الألف ونون زائدتان بفتح فضم السابعان السين مفتوحة والباء مضمومة وهو اسم موضع فإنك تقول رموان والأصل رمويان لأن الرما يرمي فالأصل هي رمويان فالياء هنا هي لام الكلمة وسبقت بضم وأتى بعدها ألف ونون إذا إذا الياء لام الكلمة وقبلها ضمه بعدها تاء أو بعدها الألف والنون تقلب واو نعم الخالة الثالثة أفضل. وكذا تقلب واو إذا كانت لا لفعل بفتح الفاء اسما لا صفة كتقوى وشروى وهو المثل وفتوى وشد التصحيح في سعيا لمكان وريا للرائحة نعم إذن الموضع الثالث <تصفيق> الذي تقلب فيه الياء واو إذا كانت هذه الياء لام الكلمة على وزن فعل فعل بفتح الفاء على شرط أن تكون الكلمة اسما لاصفة أن تكون الكلمة اسما لاصفة كتقوى تقى يتقي التقى يتقي التقوى هي أصل وقوى على العموم تقيا لاحظوا فتقى يتقي الأصل هو الياء فالقلبة الياء ياء القلبة الياء واوان لأن هنا الياء هي لام الكلمة تقوى فعل وزن تقوى فعل أصلها وقوى فعل أبدلة الواو تاء ووقي الوزن فعل فالواو فال هذه لام الكلمة والأصل أصلها الياء أصلها الياء وشرى كذلك فعل وكلمة شروة معناها المثل ومثل شروة وتقوى فتوى فعل فتا يفتي الواو هذه اصلها الياء نعم قال وشد التصحيح في سعية سعية اسم مكان مكان اسمه سعية وريا رائحة رائحة لكن هنا سعية هي لا بالكلمة فعلة هي فعلة وهي سعى يسعى سعيا اصلها الياء كان حسب القاعدة يجب أن تقلب واو لكن هنا بقيت على الأصل وهذا من الشاذ الموضع الرابع وكذا إن كانت الياء عينا لفعل بضم الفاء اسما كطوبة أو صفة جارية مجرى الأسماء أو كانت مؤنثة أو كانت مؤنثة أفعل كطوبة وكوسة وخورة مؤنثات الطيباء واكيس وأخياء فإن كانت فعلى صفة محضة وجب تصحيح الياء وقلب الضمة كسرة ولم يسمع منه إلا قسمة ضيزة أي جائرة ومشيه هيكا أي يتحرك فيها المنكبان وقال بعضهم إن كانت فعلاء وصفا فإن سلمت الضمة قلبت الياء واوا وإن قلبت كسرة بقية الياء فتقول الطوبة والطيبة والضقاء والضيقة والكوسة والكيسة إذا الموضع الرابع من المواضع التي تقلب فيها الياء واء إن كانت الياء عينا لفعل عين الكلمة فعل بضم الفاء بضم الفاء فعل بضم الحرف الأول من الكلمة بشرط أن تكون اسما كطوبة طاب يطيب والأصل طيبة هذا الأصل فقلبت الياء واوا لأنها عين الكلمة وعلى وزن فعلى أو كانت صفة هناك اسم أو كانت صفة جارية مجرى الاسماء وكانت مؤنثة أفعل هذه صفة كطوبة وكوسة وخورة مؤنثات يعني طوبى مؤنث أطيب وكوسى مؤنث أكيس وخورى مؤنث أخير وهذا كله الواو هذه, هذه أصلها الواو عفوا الواو هنا أصلها الياء الواو هنا أصلها الياء فإن كانت فعل صفة محضة وجب تصحيح الياء إذا كان الكلمة صفة ليست اسما فيجب تصحيح يعني تبقى الياء دون قلب وقلب الضمه كسر ولم يسمع منه الا قوله تعالى قسمه ضيزة بمعنى جائره وهذه الكلمه وقف عندها البلاغيون يعني وقفات نعم ومشيه حيتا حيتا يعني يتحرك فيها المنكبان يمشي وتتحرك المنكبان نعم وقال بعضهم إن كانت فعل وصفا فإن سلمت الضمة قلبت الياء ووض وإن قلبت كسره بقيت الياء يعني يجوز الوجه يعني الطوبة والطيبة الطوبة والطيبة صحيح والضوق والضيق صحيح والكوس والكيس صحيح صحيح نعم انتهى الآن من قلب الياء واو لان ينتقل إلى قلب الواو والياء ألفا تفضل يا عبد الله قال تقلب الواو والياء ألفا بعشرة شروط الأول أن يتحرك الثاني أن تكون الحركة أصلية الثالث أن يكون ما قبلهما مفتوحا الرابع أن تكون الفتحة متصلة في كلمتيهما الخامس أن يتحرك ما بعدها إن كانتا عينين وألا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين طيب خلينا نقف قليلا نقف قليلا الآن قلب الواو والياء ألفا يعني الواو أو الياء تقلب اي منهما الفا في 10 شروط اذا توفرت عشرة شروط الشرط الاول ان يتحرك يعني تكون الواو او الياء كل منهما متحركه لاحظ قال اصل ماذا قصة اصل اصوات اصوات قوال قوال قوال فالواو متحركه باع اصلها بايع الياء متحركه أن تكون الحركة أصلية حركة فيها أصلية ليست منقلبة. طيب أن يكون ما قبلهما مفتوحاً. قال قوالة بايعا قبل ما قبل كل منهما فتخة. أن تكون الفتخة متصلة في كلمتيهما يعني الآن قوالة الفتحة متصلة بالوام مباشرة ما في بايعة متصلة وفي كلمة واحدة وليس في كلمتين. الياء أو الواو الياء او الواو ما قبلها فتحة ما, ما قبل كل منهما فتحة هذه الفتحة وهذا و أو الواو أو الياء في كلمة واحدة الخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين قوالا بيعا قوالا فعل يعني الكلمة بيع فعل متحركة ما قبلها متحرك. الحركة أصلية ما قبلها مفتوح ما بعدها ما بعدها متحرك أيضا وليس بعدهما ألف ولا يا مشددة. ما في بعدها لا ألف ولا يا مشددة. إن كانت لا يعني إذا كانت الواو أو اليا لا كلمة أي منهما كانت لا ما الكلمة. لا التفصيل هذه شروط الخمسة الأولى لكن الشرط الخامس يريد أن يفصل فيه تفضل أو يفصل في شروط ال الخمسة هذه تفضل فخرج بالأول القول والبيع لسكونهما وبالثاني جيال وتوم بفتح أولهما وثانيهما مفختفي جيال وتوم بفتح فسكون ففتح فيهما الأول اسم للضبع والثاني للولد يولد معه آخر وبالثالث العوض والحيل والسور بالكسر في الأولين والضم في الثالث وبالرابع ضرب واقد وكتب ياسر وبالخامس بيان وطويل وخورنق اسم قصر بالعراق لسكون ما بعدهما ورميا وغزوة وفتيان وعصوان لوجود الألف وعلوي وفتوي لوجود ياء النسب المشددة نعم إذا هو أعطانا الشروط بعدين أخرج وفق هذه الشروط ما لا تنطبق عليه هذه الشروط فخرج بالأول القول والبيع لسفنهما اشترط أن تكون الياء أو الواو متحركتين فهنا القول والبيع تلمث القول والبيع الواو ساكنة والياء ساكنه فلم تقلب أي منهما ألفا. وبالثاني جاء لا الثاني أن يكون أن, أن تكون الحركه أصلية جاء وتوما بفتح أوليهما وثانيهما مخففي جاء ال بفتح فسكون جاء ال فمعنى ذلك ال الفتحة هذه ليست أصلية. يعني المخففين مخففين جئل وتؤم جئل في الأصل والسكون بفتح فسكون ففتح فيهما الأول اسم اسمه للضبع اللي هو والثاني للولد يولد معه آخر لهو هو نعم وبالثالث الشرط الثالث أن يكون ما قبلهما مفتوحا العوض ما قبل أو كسرة الحيل ما قبل الياء كسرة السور ما قبل الواو ضمة بالكسر في الأولين والضم في الثالث وبالرابع أن تكون الفتحة متصلة في كلمتيهما ضرب وقدوا في كلمتين الآن الواو في كلمة والفتحة ما قبلها في كلمة ثانية وكتب ياسر أيضا اليأ في كلمة والفتحة على الباء في كلمة أخرى فخرجت هذه وبالشرط الخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين وقال لا يقع بعدهما الف ولا ياء مشدده ان كانتا لامين قال خرجا على هذا الشرط كلمه بيان كلمه بيان وكلمه طويل وخورنق خورنق اسم قصر بالعراق لماذا قال لسكون ما بعدهما هو اشترط ان يتحرك ما بعدهما ان كانتا عينين في كل منهما كانت عين للكلمه فالان هنا بيان بعد الياء الالف ساكنه طويل الياء اسكن هنا ساكنه او الواو الواو لم تقلب الفا لأنه بعدها ايضا ساكن خور نق ايضا ما بعدها ساكن راء ساكنه و رميا و لوجود الالف رميا في ألف و شطات لا تجدال الالف ولا ياء مشدده و الان بعد الواو ياء مشدده ياء النسب وفتوي ايضا يا المشدد يا النسب لوجود يا النسب المشددة نعم. تضح الآن الشروط الخمسة الأولى الشرط السادس تفضل. قال السادس ألا تكون عينا لفاعل بكسر العين الذي الوصف منه على أفعله كهيف فهو أهيفه وعوره فهو أعور. وأما إذا كان الوصف منه على غير أفعل فإنه يعو. يعلو تخاف وهابه نعم أس... إذن الشرط السادس شرط الشرط الشرط السادس ألا تكون يعني ألا تكون الواو أو الياء عينا ل لفاعل فاعل بكسر العين الذي الوصف منه على أفعال هيفاهيف هيفا هيفا هيف. الآن العين الكلمة هو الياء والوصف منه على أفعال اهيف فهو اهيف اهيف فهنا الا تكونا عين فهي عين عين الكلمه والوصف منه على وزن أفعال الا تكون عين والعين مكسوره هيف الياء مكسوره فاذا هنا بقيت دون قلب كذلك عويره عويره فاعله عويره, عويرة فاعله الواو هنا مكسوره الواو هنا مكسورة العويرة فاعلة الوصف منه على وزن أفعل أعور لذلك يعني بقيت الواو دون أن تقلب ألفا وإما إذا كان الوصف منه على غير أفعل فإنه يعل يعني يقلب تقلب الواو الياء ألفا كخاف من خوف خاف من خوف وهاب من هيبه فخوفا قلبة الواو ألفا وهابا من هياب قلبة الياء ألفا. نعم. الشرط السابع. السابع. ألا تكون عينا لمصدر هذا الفعل؟ كالهيافى وهو ضمور وهو ضمور البطن والعوري وهو فقد إحدى العينين. نعم. إذا الشرط السابع. ألا تكون الواو أو الياء؟ يعني عينا لمصدر الفعل فاعل فاعل المصدر إذا كان فيه واو أو يا مثلا عويرة عويرة المصدر العور عويرة عورا, عوراً, عوراً, عوراً, عوراً لا تكون عينا الواو هي عين الكلمة عين الكلمة تعطون كذلك لا لا لا لا لا الهيفة ايضا عين الكلمة مصدر الهيف مصدر هيفا هيفا هيفا فإذا كانت في المصدر في مصدر الفعل على وزن فاعل على وزن فاعل مصدره وكانت فيها أو واو في وكانت عين الكلمة فلا تقلب الياء أو الواو إلى نعم. تبقى علينا على ما هي عليه. الثامن الثامن ألا تكون الواو عينا لفتعلة. الدال على التشارك في الفعل كاجتوروا واشتو واشتوروا بمعنى تجاوروا وتشاوروا فان لم يدل على التشارك على التشارك وجب إعلاله كختان بمعنى خان واختارة بمعنى خاره وأما الياء فلا يشترط فيها عدم الدلاله على ذلك ولذلك اعلت في استاف بمعنى تسايق اي تضاربوا بالسيوف لقربها من الالف في المخرج نعم الشرط الثامن فصل بين الواو وبين الياء فصل بين الواو والياء يعني الواو لها شرط والياء لها شرط ألا تكون الواو عينا لفتعل الحديث عن الواو وتكون هذه الواو في عين كلمه على وزن افتعل وهذا الافتعال يدل على التشارك تشارك في الفعل مثل اقتتل مثلا تشارك نعم لكن هنا الشاهد فيه مثلا اجتوروا اشتوروا اجتوروا بمعنى يعني تجاوروا واشتوروا بمعنى تشاوروا لأن هذا فيه تشارك اذا في مشاركه والواو اجتوروا الواو افتعلوا في عين الكلمه واشتوروا الواو هي عين الكلمه هي عين الكلمه والفعل يدل على التشارك فلذلك لم تقلب الواو, الواو ألفا فإن لم يدل على التشارك الفعل ما دل على التشارك وجب إعلان اختان من خان خان يخون أصلا اختوانا فقلبت الواو ألفا بمعنى خان. اختار أصلها اختيرا فقلبت الياء الفا لان هذا الفعل لا يدل على التشارك وهي في وزن افتعل لكن الفعل لا يدل على تشارك يعني عين الكلمه الواو عين الكلمه و المشكله هو دخل الان الحديث عن الواو و اختان يخون خان يخون لكن اختار اختار يختار, يختار, يختار خياره يعني هو اصلا اختير وأخذها على اخ توير لكن ضمها مع الواو اختار هنا بمعنى خارا اصلها اصل الكلمه اختور اختور افتعل ولا يوجد فيه مشاركه لا يوجد في الفعل مشاركه وهو على وزن افتعل والواو في هو عين الكلمه في افتعل فقلبت الواو الفا نعم وأما الياء فلا يشترط فيها عدم الدلالة. لها لها حكم مختلف. وأما الياء فلا يشترط فيها عدم الدلالة على التشارك. يعني الياء كانت هي عين الكلمه في وزن افتاعلة. ولا يشترط في عدم الدلالة سواء أدلت على التشارك او لم تدل على التشارك تفعل يعني تقلب ألفا. ولذلك وإلا في استافو في أصل استيفو قلبت الياء ألفا. بمعنى تسايفه يعني إذا في مشاركة أي تضارب بالسيوف لقربها من الألف في المخرج يعني لماذا هنا قلبت الياء ألفا لأنها قريبة بالمخرج من الألف التاسع قال التاسع ألا تكون إحداهما متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال فإن كانت كذلك صحة الأولى وأعلت الثانية نحو الحياة والهوى وربما عكسوا بتصحيح الثانية وإعلال الأولى كآية أصلها أيية كقصبة تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت, فقلبت الفا فصار آية وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله وإن لحرفين ذل الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق نعم الآن التاسع لا تكون احداهما متلوة يعني الواو أو الياء يا لا يأتي بعدها أيضا حرف عله يعل بخروج يستحق هذا الاعلان فإن كانت كذلك صحة الأولى وأعلت الثانيه يعني لدينا حرفان فيهما علال فالأولى تبقى والثانيه تعل نحو الحيا الحيا الأصل الألف هنا واو فما الياء بقيت وقلبت الواو ألفا والهوى الأصل في ال ال ال الألف هنا الياء هو يهوي الهوى وربما عكس لاكس بتصحيح الثاني وعلى الأولى يعني علوا الأولى قلبوا الأولى وتركوا الثانية كآية أصلها آية آية وتقصّرها تحركت الياء آية آية الياء الثانية وقبلها فتحة آية يا آية يا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت وإلى ذلك أشار ابن مالك قرأنا البيت هذا تأكيد على القاعدة العاشر <تصفيق> العاشر ألا تكون عينين لما آخره زيادة مختصة بالأسماء كالألف والنون وألف التأنيث نحو الجولان والهيمان مصدري جال وهام والصورى اسم محل والحيد وصف للحمار الحائد عن ظله وشد الإعلال في ماهان وداران والأصل مواهان ودوران بفتحات فيهما نعم اذا الشرط العاشر تكونا يعني لا تكون الواو أو الياء عينين لما آخره زيادة مختصة في آخر الاسم في زياده مختصه بالاسماء زياده الالف والنون ألف التانيث والواو او الياء هي عين الكلمه احداهما احانا الكلمه مثل الجولان فعلان جوالان فعلان فالواو هنا عين الكلمه وفيها ألف ونون زائدتان والهيمان ايضا الهيمان فعلان الياء عين الكلمه هيمان فعلان فيها ا ونون ايضا زائدتان مصدري جالا وهاما والصورا صورا فعل صورا اسم محل والحيدة وصف للحمار لل للحمار الحائدي قال بعد ذلك شذة الإعلال في ماهان يعني بقي هنا يعني خصل الإعلال هنا بعدما لاحظ في الأسماء الأخرى يعني في الجوالين والهيمن لم يحدث الإعلال لم يحدث القلب لم تقلب الواو ألفاً ولم تقلب الياء ألفا فإن من هنا في ماهان وداران حصل الاعلان فقلبت الواو الياء دار يدور طاه يموه فقلبت الواو ألفا والأصل موهان ودورات وآ بفتحات فيهما هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته